وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم عينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها وهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يؤمن اهل السنه والجماعه بالجنه والنار وجاء ذلك لذلك جواده من الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ا بمعنى ان العبد اذا شهد بذلك فلا بد ان يستعد اذا شهد بان الجنه حق فلا بد ان يطلبها واذا شهد ان النار حق فلا بد ان يهرب منها ا الجنة الجنه العمل بالعمل الصالح والهرب من النار بترك السيئات وقد وردت صفه الجنه في القران كثيرا وفي الاحاديث النبويه الاحاديث الكثيره وقد كتب في ذلك العلماء فكتب ابن القيم كتابا كبيرا سماه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح في الجنة وما يتعلق منها جعل فيه سبعين بابا من أبوابه أن الجنة موجودة الآن وذكر الخلاف بذلك لأن هناك باب المعتزله هناك يقولون لا فائده في وجود الجنة لأنها تبقى بدون أي انتفع بها تبقى مدة سنين متطاوله وقرون متتابعة ومع ذلك لا يتبعوا بها فما الفائده من ايجادها وادعوا انها تخلق بعد أي يوم القيامه انها تخلق وتوجد ولكن يرد عليهم بالايات والاحاديث فمن الايات قول الله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اعدت يعني فيئة فمعنى ذلك أنها موجودة وأنها قد أعدت للمتقين فقال تعالى سابقوا إلى مغيرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وعدت على الذين آمنوا بالله ورسله معنى عد أو يعني خيئت معنى ذلك أنها موجودة وأنها مهيئة وكذلك كما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة يعني لما أسري به ورأيت بها كذا وكذا يقول من ذلك أنه رأى امرأة تتوضأ عند قصر وأنه قيل لمن هذا القصر فقال فقيل لعمر يقول فذكرت غيرتك فانصرته بكى عمر رضي الله عنه وقال عليك اغار يا رسول الله دليل على انها موجودة إذا كذلك يقول دخل في الجنه فسمعت ادفن عليك يا معاذ وساله ماذا تعمل ادفن عليك وفي روايه خشخشه عليك دليل على أن الجنة موجودة حيث دخلها اما من امن الا ليله اسري به او ما اشبه ذلك وذكر في حديث صلاه الكسوف انه عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنه فعرضت عليه الجنه يقول فتقدمت وتناولت منها قطفا يعني قطف إنب لو أخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا وعرضت علي النار يقول فتقهكرت ان اتاخر من وهجها وذكر ايضا أنه رأى في الجنه اكثر اهلها المساكين الضعفاء نفعهم وان اهل النار او اكثر اهلها النساء والاغنياء وعلل بان الفقراء أقرب الى خشوع القلب وإلى الانابه والاستكانه وان الفقراء هم اتباع الرسل كما ورد ذلك انهم اتباع الرسل وانهم المحتكرون عند غيرهم قالوا اناؤمن لك واتبعك الارجلون بخلاف الاثرياء والاغنياء عاده فانهم اهل اشر وبطر واهل تكبر وتجبر وأهل التئناف عن قبول الحق واتباعه فلعجل ذلك يكونون أهل النار هكذا لك أيضا يقولوا إنه رأى أكثر أهل النساء أكثر أهل النار وعلّل بأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان هكذا فهذا هذا دليل على أن الجنة موجودة موجودة الآن وأنها فوق السماوات العلو قال الله تعالى في المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقد رآه نذلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى أخبر بأن صدرة المنتهى موجودة في السماوات العلو عندها جنة المأوى أدليل على أنها في السماء كذلك أيضا النار موجوده الان ولكن لا يدرى اين مستقرها هذا الجو واسع ليس له نهايه محدوده فالنار موجوده سواء كانت تحت الارض السفلى أو في أي مكان أقل أن الجنة والنار موجودتان جاء في أحاديث عذاب القبر أن الميت يفتح له باب إلى الجنة إذا كان من أهل الجنة حتى يكون ربي آكم الساعة وأن الكافر يفتح له باب إلى النار ويأتيه من وهجها وحرها حتى يقول ربي لا تقم الساعة هكذا جاء ذكر الجنة والنار في القرآن وغالباً كل ما ذكرت إجاه ما ذكرت الأخرى في كثير من السور ففي سورة عما إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبا إلى آخره إن للمتقين مفازا جاء حدائك وكواعب أترابا إلى آخلة فذكر أهل الجنة أو الجنة وذكر النار وما فيها كذلك في السورة بعدها قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني أقيام الساعة ذكر أقسامهم أما من طغى وآثر الحياة الدنيا أما من فإن, فإن جهنم هي المأوى أما من آمن وأنهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فذكر الجنة وذكر النار فكذلك في السورة التي بعدها أقول الله تعالى وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة أترهق أكترة أذكر أهل الجنة وأهل النار كذلك في السورة بعدها أقوله تعالى واذا الجنه اجلفت يعني احضرت واذا الجحيم شعرت ذكر الجنه والنار كذلك ايضا في السوره بعدها في قوله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم كذلك ايضا في السوره التي بعدها قول الله تعالى أكلا بأن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخرها وهكذا أيضا في السور الطفاء الطويلة يذكر الله الجنة والنار المتعاقبتين حتى إذا سمع المؤمن ذكر الجنة اشتاق إليها وعمل لها سمع ذكر النار هرب منها وعمل الأعمال التي تحصنه من دخولها روي عن بعض السلف أنه قال عجبت للجنة كيف ينام طالبها وعجبت للنار كيف ينام هاربها الجنة يطلبها العبد أن يسعى في طلبها فكيف أهنه النوم وهو يطلبها به الجنة التي ذكر الله ما فيها ذكر الثواب في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة آي أعجزها بما كانوا يكسبون أمنا كانوا يعملون لا تعلم نفس وبقوله تعالى وَلَهُمْ بِأَمَا تَجْتَهِيهِ الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّوا الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ بِأَخَالِدُونَ وبقوله تعالى إِلَّا من تَبَوْا أَمَنُوا عَمِلْا أمن يعني وعمل صالحا فذكر أن لهم الثواب الثواب الجنة يدفرون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده اتيا لا يسمعون بها الا إلا سلاما ولهم رزقهم بها بكره وعشيا تلك الجنه التي نريه من عبادنا كذلك ذكر النار التي ذكر الله بها انواعا من العذاب مثل قول الله تعالى وإن يستغيث يغاث بما أنك يشوي هَذَا هذا من عذابهم يشوي لجوه بس شرب وسأت مرتفقة ثم كذلك أيضا قول الله تعالى في عذاب أهل النار بعدما انواعا من ثواب أهل الجنة فعندهم قاصرات الطرف اتراب قال هذا وان للمتقين لحسن ماء الجنه تعد مفتحه لهم الابواب تكين فيها يدعون فيها بها كهنه كبيره وشراب فعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا وان للطاغين لشر ماء جهنم يصلونها فبئس المهاد وردة في بها لحديث ورد في القرآن لها سبعة أبواب لكل باب منهم أقصوه وذكر العلماء أسماء النار أن لها سبعة أسماء الأبا والحطمة وجهنم والجحيم وسكر والسعير والهاوية كلها مأخوبة من يسمعها في القرآن فقيل إن كل واحد اسم لطبقة اسم لدركة أن الجنة دركات وأن النار غرف وجنات وقال بعضهم إن لكل طبقة أهل فيكون اليهود في طبقه في درك والنصار في درك والمجوس في درك والمشركون في درك يعني من دركات النار والدهريون في درك والمنافقون في درك والعصات في درك أعني العصاة الذين لم يشركوا ولكن عندهم كبائر ذكر الله أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار دل على أنها دركات المنافقون لما كانوا يخدعون الله والذين آمنوا عوقبوا بأشد العذاب أنهم في الدرك الأسفل من النار يؤمن أهل السنة أبي الجنة والنار ويؤمنون أبي أن النار حرها شديد وكعرها بعيد وطعام أهلها الزكون وشرابهم المهلو الصديد ولباسهم الكاتران والحديد وعذابهم أبدا في مزيد ينادون يا مالك قد أثكلنا الحديد يا مالك قد تفلبت من الجلود يا مالك قد تمزقت من الجلود يا مالك العدم خير من هذا الوجود يا مالك أخرجنا منها فإننا لا نعود. فيجيبهم اخساوا فيها ولا فلا بد من الخلود فالذي يوقن بالنار وبحرها لا شك انه يهرب منها يعمل الاعمال التي تنجيه عن ان يذكرها ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافيه نار الدنيا كافية إذا دخلها الحيوان الكبير مات في لحظات إذا اشتعلت النار النار الشديدة لو دخلها بعير او هيل لمات في لحظات ولا احترق فكيف لا تهرك الانسان لقد ذكر الله تعالى انها تمزقهم فقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي كلما نضجت وتمزقت الجلود أعيدت حتى يتألم ويدومت أدوامه ويدوم عذابهم فهكذا يقول المؤلف خلق الله الجنة وخلق ما لها من برية آدم أهلاً وكذلك خلق النار وخلق لها اهلا هكذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق النار وخلق لها اهلا خلقهم لها وهم باصلاب ابائهم خلق النار وخلق لها اهلا خلقهم لا وهم بأصلاب في بعض روايات أن الله استخرج ذرية آدم كالر قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة أخرى فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي فكل منهم يصيرون إلى ما خلقوا له أهل الجنة يعملون يوفقهم الله ويعملون بعمل أهل الجنة أهل النار يخذلهم ويعملون بعمل أهل النار هؤلاء خلقهم الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون هؤلاء خلقهم للنار وبعمل اهل يعملون هكذا كلهم من ذريه ادم يعملون بمشيئه الله حيث انه لا يكون شيء الا بمشيئته فهم بمشيئته يعملون لان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نثبت لله تعالى المشيئه ونعترف بأنه أن مشيئته نافذة إذا شاء أهلك هؤلاء إذا شاء خذل هؤلاء إذا شاء هدى هؤلاء فمن شاء الله أداه ومن شاء ظله وجاء لذلك أسباب المقدمات فخلق للجنة أهلاً فهم بأعمالها يعملون وذلك بمشيئته وبقدرته وَبِإِرَادَتِهِ ينفذون ينفذون الْأَعْمَالَ التي تكون سببا في دخولهم الْجَنَّةِ ولكن ذلك بقدرته فَإِنَّهُ على كل شيء قدير ولا يكون شَيْءٌ إلا بقدرته وبإرادته وبمشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أهل السنة يثبتون الإرادة يقول وبإرادة ينفذون والإرادة قسمان إرادة أكادرية وإرادة شرعية الإرادة القدريه هي أن الله أراد كل الموجودات كل ما في الوجود فإنه مراد لله تعالى الأعمال السيئة مراده لله كونا وقدرا والأعمال الحسنة مراده لله كل كونا وقدرا وخلق هؤلاء مراد لله كونا وقدرا ورزق هؤلاء وفكر هؤلاء ومرض هؤلاء وصحة هؤلاء وقوة هؤلاء وضعف هؤلاء مراد لله كونا وقدرا وأما الإرادة الشرعية فإنها إرادة الله من العباد أن يعملوا الأعمال الصالحة قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه إرادة شرعية وقال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويأذيكم سنن الذين قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيمه يريد الله أن يخفف عنكم هذه كلها اراده شرعيه الله تعالى يريد من العباد شرعا ودينا ان يعملوا الصالحات فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات اتقوا ربهم وأطاعوه وصلوا وصاموا وعبدوه وحده ودعوه واخلصوا له الدعاء وقراوا كتابه وتدبروه وصدقوا رسله واتبعوهم هؤلاء حصلت منهم الاراده الشرعيه التي يحبها الله فان المراد شرعا محبوبا عند الله تعالى كل ما اراده دينا وشرعا فانه محبوب اراد من الصلاه وهو يحبها اراد من الصيام اراد من التوحيد اراد من الصدقه أراد منا إخراج الزكوات ونحوها وذلك دليل على أنه يحبها أنه يحب ذلك منا فدل ذلك على أن هذه مرادة أعدينا وشرعا أرادها أيضا الكفار أراد منهم أن يؤمنوا أعدينا وشرعا فلم يؤمنوا أراد منهم أن يصلوا ويصوموا أراد منهم أن يسكتوا ويحجوا ويجاهدوا أراد منهم أن يهتدوا ولكنهم لم يفعلوا فدل على ألا أن الإرادة الشرعية لا يقع مرادها قد لا يقع فإذا عمل المؤمنون الصالحات كنا حصلت لهم الإرادتان الاراده الشرعيه والاراده القدريه واذا عمل الكفار المعاصي والكفر المحرمات كنا حصلت منهم الاراده الكونيه القدريه ولم تهتم لهم الاراده الشرعيه فالمؤلف ذكر انهم بأعمالها بمشيئته يعملون أن نثبت لله المشيئة التي هي عامة لكل ما يريد وأن مشيئته تتعلق بالكائنات كذلك أيضا نعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الفرق أن المشيئة لا يحصل شيء بدونها بدون المشيئة لا يحصل شيء حتى الأمام الصالحة لا تغفل إلا إذا شاءها الله ولذلك قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك وقال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما المشيئة التي تتعلق بكل كائنات كل ما يهدف بالموجود لا بد أن يكون الله تعالى قد شاءه وأراده كونا وقدره كل ما يخلق وخلق الذرة فإنها بمشيئة الله وإرادة الكونية القدرية كذلك وجود كل موجود وجود كل إنسان وكل دابة وكل طائر أكله لا يكون إلا بمشيئة الله وبإرادة الكونية القدرية هذا معنى قولي وبرادتي ينفذون ينفذون الاعمال التي أرادها منهم أقد أخبر تعالى أن مشيئته عامة حتى قال تعالى ان شانوا نزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاطئين يعني لو شاء الله هدايتهم لاهتدوا وقال تعالى ولو شاء ربك لامن من في السماوات والارض يعني لو أراد اراده كونيه لا آمنوا كلهم ثم يقول وخلق من بريته للنار اهلا يعني أمن حكم عليهم بأنهم من أهل النار خلق لهم أعينا لا يرسرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها ذكر الله تعالى ذلك في مواضع في سورة الأعراف ولقد رأنا لجهنم كبيرا من الناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هكذا المعنى أنهم ما نفعتهم قلوبهم ما فكروا في خلق أنفسهم ما فكروا فيما خلقوا له لو فكروا في أنفسهم لو فكروا في المخلوقات العلويه والسفليه لعلموا أن لهم خالقاً وأن خالقهم عليهم له حق العبادة فعبدوه فلأجل ذلك اخفروا ألا يفقهون بقلوبهم ولهم أعين لا يبصرون بها يبصرون الحسيات ولكن لا يبصرون أتتعدى بصائرهم الحسيات فلا ينظرون إلى مغراها لهم آذان لا يسمعون بها أكما أنهم يسمعون الكلام ولا ينتفعون به هؤلاء هم الذين حكم الله عليهم بالنار يلقون في النار قال الله تعالى قال ومن يهد الله ومن يضل فلن تأفأولئ من يهد الله ومن متد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونهشرواهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبوكما وصم كل هذا كل ما خبث إبنهم سعيرا يعني يهشرواهم كالعمي ولكنهم يرونها يرون النار ولكنهم كالعمي عم يرو بكم الصمة كل ما خبث إبنهم سعيرا هكذا وذكر أيضا أن هذه صلة الذين أنطمست بصائرهم في قول الله تعالى ألما ذكر الذين اهلكهم ولقد مكناهم بما مكناكم به وجعلنا لهم سمعا وابصارا وأفئذا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ما نفعتهم؟, نفعتهم نفعا دنيويه ولم ينتفعوا بها نفعا اخرويه فكان ذلك سببا في حرمانهم من الحياه السعيده التي هي حياه اهل الأبرار ولما ان بعض المتاخرين وصف اهل زمانه الذين انحرفوا وتغيرت افكارهم وترفعوا عن الاوامر والشرائع ان يقولوا صم ولو سمعوا ابكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بحث بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في سمدوا كانهم اذ ترى خشب مسنده وتحسب القوم عقابا وقد ركضوا فهذه من المنحرفين والعياذ بالله يقول وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأمال أهل النار بسابق, بسابق كدره يعملوا هكذا حكم عليهم بذلك أنهم عن الهدى محجوبون وفي الآخرة عن ربهم محجوبون كلا بالغانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لصال الجهيم يقولوا إن الله ما هداهم إشاء أنصرتهم وسلط عليهم أعداءهم فأضلوهم أضلهم الشيطان وحرفهم عن الإيمان وكذلك أيضا نفوسهم الشريرة مالت بهم إلى المعاصي وإلى المحرمات وكذلك أيضا الأهواء التي يتبعونها حبك الشيء يعمي ويصم ما تحت السماء من السماء شر من هوى المتبع أفرأيت من اتخذ إلى هواه هو وأظله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فالله تعالى بذلك عن الهدى مهجوبون يعني أحجباً معنوياً وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون يعني أن ذلك قدر سبق, سبق يعني أن الله تعالى حكم عليهم بسابق القدر أنهم يعملون بعمل أهل النار والعياذ بالله وبكل حال. يؤمن اهل السنة أبي الجنة والنهر ويعرفون أيضا ما أبي كتاب الله من صفه الأبرار وصفه الفجار ويعرفون أيضا أن أهل النار معروفون معروفون أن منذ أن خلقوا. لما ذكر صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان قال في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيكتب رزقه وأجله وأمله وشقيه نسعي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبناء إلا ذراع فيسبق على الكتاب يعمل بعمل أهل النقل أفيدخلها وإنه ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيبكلها الأعمال بالخواتيم وكل هذا بقضاء الله تعالى وبقدره فلا يكون في الوجود إلا ما, إلا ما يريد والله تعالى آمن